بُوكتو. <تصفيق> بادناذ. خمسة عشر. خمسة عشر. أودس أبطرفني. الثمار والمواد الغذائية. <تصفيق> <تصفيق> الثمار والمواد الغذائية. <مام يهودو> معي. حبة فراولة. معي حبة فراولة. مع كيوي أملون. معي حبة كيوي وشمامة معي حبة كيوي وشماما. معي برتقالة وحبة غريب فروت. معي برتقالة. وحبة غريب فروت. مامي بلقو أمانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. مان بانان أناناس. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. ج lam أو فوتسني سلاد. أنا أعمل صلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. توست. أنا أكل قطعة توست. قطعة توست. يم توست مع أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. يم توست ماسлем ومارملادو. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربّة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربّة. أنا, أنا أكل سندويش. أنا أأكل سندويش. يم <سؤال> سندويش مارجرين. أنا أكل سندويش بالمارجرين. أنا أكل سندويش بالمارجرين. يم <سؤال> سندويش مارجرين أريشتم. أنا أكل سندويش بالمارجرين والطماطم. أنا أكل سندويش بالمارجرين والطماطم. Potřebujeme chléb a rýži. Nachtežu, ile chubzin, wa a růz. Nachtežu, ile a Potřebujeme rybu a stejky. Nachtežu, ile samak, wa stejk. Nachtežu, samak, wa stejk. Potřebujeme pizzu a špagety. Nachtežu, ile pizza. Co ještě potřebujeme? potřebujeme? mrkev a rajčata na polévku. Potřebujeme Potřebujeme mrkev a rajchata na Potřebujeme a rajčata للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. قديم السوبر ماركت. أين السوبر ماركت؟ أين السوبر ماركت؟ أرجوكم، ناڤشيفتة www.boo.k2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.